هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أن أنتم لا تبصرون اصلواها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون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 إنه هو البر الرحمٌ فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر متربص به ريب المنون قلت ربص فإنني معكم من المتربصين أَمْ تأمرون أحلمهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوى له بل لا يؤمنون فاليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلق غير شيء أم هم الخالقون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 سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاهم مركون فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعكون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم يوم. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لِحُتْمِ ربك فإنك بأعيننا وسبح بحنج ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإجبار النجوم